بسم الله الرحمن الرحیم الیف <تصفيق> لام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 إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم قال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبعهم بما عملوا وإن الله عليم بذات السدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميل ولو أنما في الأرض من شجرة النقلام والبحر